نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي فكرت النهاردة نبتدي أو مش نبتدي نعمل إيه في الحلقة دي يعني إيه اللي نقوله قلت طيب الأغاني العاطفية كلها مبنية على فكرة الحب بشكل عام يعني يعني أحد بيحب حبيبته بيحب أمه بيحب أخه بيحب وطنه بيحب زهرة بيحب أي حاجة يعني المبنية على الحب طيب يعني إذن أساس الحركة الغنائية العاطفية هي كلمة بحبك قلت طب ما تيجي نلعب على الأغاني اللي فيها كلمة بحبك نشوف الحكاية إيه لقيت أول غنوة طرأت لزهني غنوة شابية بحبك اسمها كده على طول الغنوة الغنوة دي كتابة شاعرنا الله يرحمه صالح جودة لحنا مسيقار الأجال محمد عبدالوهاب وزي ما قلنا غنتها سيدة الشادي الكلام كلام لذيذ جدا بحبك وضحي لحبك اعز الحبايب وعمري ما كابر واقول وانت حاضر واقول وانت غايب كله متقطع جاهز على طول مشف يعني يجي يجي كمان استاذ عبد الوهاب يقطع فوقه يعني هو يقول لك وعمري ما كابر واقول وانت حاضر واقول وانت غايب فهو يخليها له وعمري ما اكابر واقول وانت حاضر واقول وانت غايب يزود له التقطيع كمان كل الكلام رقيق جدا الحقيقه يعني رقيق وسهل وثالث وظريف جدا اللحن بقى اللحن حته لحن غريب حقيقي بقى اولا لحن راقص سلو جميل خالص من مقام النهواند المقام العاطفي اللي اللي زو مقامات عديدة مجاوره له بيه يعني اقول لكم غنوة طولها 5 دقايق بيتحرك فيها الاستاذ عبدالوهاب ما بين المقامات الاتيه النهواند الحجاز الكردي الرصد المجير يعني المجير نفس درجة النهواند بتاعه يعني هو نهواند على الري على فكرة والمجير على الري هنا بالمناسبة النهواند على الري نحات الموسيقى العربية بيسموه العشاء ليه برضه ما تفهموش مش دي مشكلتنا لكن يعني أنا بقولها كده يعني من باب النهجات تلاقوا بقى صحيان عبد الوهاب مصر انه يفاجأك دايما يعني يعني مثلا ايه يبقى ماشي اذا كنت بحلم في نشيد غرامي كده ما تقساش علي يا وتسيبني في منامي اروح داخل راسي اغمض واشوفك تنور ظلامي ده ولا النميد ده الوقفه دي كمان ايه ده راس ايه ده مازوره كده جدعانه يعني مازورتين بالظبط يعني وبعدين الثانيه يلمس الحجاز ايه ده ايه الراجل بيعمل ايه مش معقول يعني الحقيقه ومصر انه يفاجأك يعني مثلا يخليلك شاديا تقول اه حبك الكرة يروح عايلين اه حبك ما كانت هي تكمل لكن هو ماسك في ايده بيت اسمه كنز من الكنوز كل شوية عايز يفرجك على قطعة منه حتة جميلة منه اللي اللي برضو ماسك نفس مفاتيح الكينز وبيفرجك على طول على مفاجآت على طول واخدك معاه اندريا رايدر الموزح شيء هو عمله برضو تعالوا بسرعة كده في عجاله نتفرج يعني هنلاقي دخول وتريات وغابه بيخش الخشب بيخش النحاس الخفيف الموجود بنلاقي بقى في سولو بيتقال ده ده للا للا للا للا للا للا ده ده ده فوق عاملين جو جميل جميل تلاقوا بعد كده دخول جامد جدا من الأوركسترا تلاقوا بعد كده أحبك با. مين اللي بيقول با بيقولها الفاجوت وبيقولها برضو الفيكلو قال حدة جدا وقال غليظة طيب بقى با وأحبك المفاجأة تم تم بيانو إيش معنى ما يكمل بنفس الألات لا عايز دايما يفضل شادد انتباه المستمع نفس الحكاية برضو بالنسبة لإذا كنت بحلم شوفوا التكسيف الأوركسترالي اللي هو عامله تفرجوا على شكل الحلم اللي عامله في مزورتين ثلاثة يعني حاجة, حاجة مخيفة رايدر حقيقة أداء شادية بقى في الغنوة دي في خفة الدم وفي الغناء الغناء اللي بجد المطربة دي لو ما كانتش مطربة جامدة ما تقولش تنور ظلامي بالسلاسة اللي بتقولها بيا دارا دارا دا ده دا السلم دا ده مايتقلش بالسلاسة دي إلا من مطربة جندا ناهيكم عن خف دم شادية عن إنها بتحطك في الموقف اللي هي فيه بشياكة وبحلاوة من غير ابتزال ومن غير أي حاجة تتعاطف معاها وتحس بيها كده يعني صوت منور شادية له نور خاص جدا, جدا. و و و ولو سيطرة ولو أسر برضو يأثر من يستمع إليه الكلام زي ما قلنا فيه وش حاجات كتير دقيق جدا وسهل ومتقطع وسلس وعايش الله يرحمه عم صالح جودة عايش في في الفيلم يقول لك وتخلف ظنوني في اخر الرواية اخر الرواية دي طبعا عائدة من ناحية على الفيلم لانه كان بيشتغل غنوة في فيلم شرف البنت ومن ناحية تانية في اخر الرواية حبنا قصة حبنا يعني المهم ارجو اني ما كنش فولت على البمبونية الجميلة دي اللي اسمها احبك واللي كتبها صالح جودة ولحنها عبد الوهاب ولح wieder in المستمعين العندليب برضو قال أحبك شدي قالت أحبك هو قال أحبك ما لهمش طبعا علاقة ببعض لكن يعني هي بداية الكلام هي اللي شدت انتباهي هنا كتبها شاعرنا مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار حمل الموجي توزيع الموسيقار علي إسماعيل لو بصينا للكلام كلام رقيق جدا بنا شاعرنا مرسي جميل عزيز بنا على كلمة أحبك كلمه بقى لها ايام وليالي داود سي عايزه تروح لك وانت بعيد عليا الى اخره بيصل الى انه المحب بيبقى نفسه مفتوحه للكون كله فبيقول لك ايه يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكوا في احضاني الى اخره كلام جميل ورقيق ومشاعر فياضة كده وشغل حلو الحقيقه استاذ موجي اللحن من مقام الكرد كرد مقام عاطفي غجري جميل هنا كرد على درجة الله. تلاحظوا ملاحظة بقى، تلاحظوا انه المقدمة المرحه الموجودة دي شكلها سيمتري، السيمترية الموجودة فيها جميلة. وانت ت تلا نفس الحكاية على درجة تانية. في فهم في فهم بيشتغل عارف عايز يعمل ايه تلاحظوا انه مش مرتبط بانه يلعب ايقاعات لا ضخمه ولا مرعبه ولا بتخبط تخليك تخبط كتافك وظهرك ورجليك لا بيشتغل مزاج مفيش مشكله انت مثلا كل ده واقف مفيش ايقاعات كلمه بقى اللي هي مليالي ذوب فيا واقفه وهكذا بيمر بينا على مجموعة ايقاعات خصوصا بقى في الكوبليه تاني نلاقي ايقاع السلو يعني ايه سلو روك يعني كده توك توك تاك توك تاك توك تاك كده ماشي ده لو في بحبها الكوبليه ده طيب بنمر بمقامات إيه بنمر بمقام الكورد زي ما قلنا الكورد الله وبعدين البياتي موجود معانا اللي هم اصحابي يا صحابي اهلي دول موجود معانا بقى أول الكوبليه تالت بيتنقل من كرد الكرد ودي برضو حركة الحقيقة الذكية وما عملاش اللي حد فاهم عارفه وعاوز يعمل ايه يعني دخل بينا على بحبها نفس الكرد احنا فاكرين نفسنا في نفس الكرد يا عيني انما اتاري هو بيلعب بينا بيودينا كرد تاني من اول المزيكا الحقيقة من اول المزيكة الكوبلدة بيلعب اللعبة دي بنقلنا كرد تاني من غير ما ناخد بالنا بنروح نروح درجة الري طلعنا اربع درجات من غير ما ناخد بالنا. رايق قوي يا عم محمد الموجي في في الاونه دي وواعي وفاهم وفايق للاخر عارفه كويس علي اسماعيل مبدع من احلى شغله حقيقه برضه هتلاقوا الخشب هتلاقوا شكله اوركسترا تختاوي شويه لكن تختاوي بمعنى يعني الات وتريات وكده مضاف اليها خشب يعني مش اوركسترا كامل كامل يعني جيتار موجود هتلاقوا بقى الملحوظه الجمل المتعارضه هتلاقوا بيفرش مثلا في ت ت ت تر تر تر تر تر تر ت ت دي الجملة هتلاقو سلالة بتقول تارارارارارارارا هتلاقو ملعوب مثلا بالصوابع على التشلوهات والباس يقولك لك بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام لما بتلعب ده مع الربط بيدي اسرع وغنّة بيلعب نفس السكّة دي برضو حتى في الكوبي للسلوروك وتلاقوا سولو ترمبت اللي داخل منور جدا شكله جميل قوي اظن اللي كان لعبه سزاكي عثمان غالبا يعني المهم يعني فرج التوزيع اداء عبد الحليم كما تعرفون الصدق كله مصدقينه على طول الخط ملاش حل يعني صادق وحساس مغني جامد وجميل في نفس الوقت وباختصار يعني راجل بيغني راجل اصدقائي المستمعين أحبك مرسي جميل عزيز محمد الموجي علي إسماعيل عبد الحليم حافظ I'll try to love you, try to love you, try بحبها love her, I love her, and in my يا I love her. Oh, oh, oh, oh, oh, بحبها بحبها oh, oh, قلبي ساكن حبها يا ريك يا يا ريك ويحس بيا قلبها بكره خلط حقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا كل المنى هي حياتي كلها بحبها بحبها بكرة خلاص لها روحي لها عقلي لها وحقولها هي الهنا هي المنف كل المنى هي حياتي. Oh <laughs> الله الله الله الله أصدقاء المستمعين صباح قالتها بس بشكل تاني أحبك يعني مش بس أحبك بقى لكن فوقها يعني, يعني. كلمات الشعر الغنائي عبد عزيز السلام ألحان الموسيقار فريد الأطرش ال ال ال الكلام برضو سهل ولذيذ أحبك يعني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول أهياني يعني يعني, يعني لذيذ كلام, كلام في الظريف يعني مثلا تلاقي انا قلبي كتابه فتحتولك لك علشان تقراه ولقيت لما ورته لك صورته في فظريف يعني اللحن بقى اللحن عامله تنجو موجوده قالت الاكورديون يعني تنجو يعني تن طم طم طم طم طمكه طالح ولو ترعاني كده تانجو تنجوهايه من تنجوهايه من المينير او النهواندي يعني لو الدو نهواندي رسمي يعني الكوبليهات واحد الاولاني بياتي والثاني من مقام الحجاز هو حجاز قوي الحقيقه هو اقرب للسوزناك من الحجاز لكن يعني خلينا للتبسيط هو الحجاز اللحن جميل قوي من احلى الالحان مثقفري لا مش لحن لذيذ بمبوناية حقيقي بونبونيه جميلة قوي وبرضو في وعي وفي ادراك وفي فهم وفي خفه ظل لحنيه كمان ولاحظوا إن هو بيرد معاها في الكرال على فكره موجود فعلا معاها يعني صوته معاها في الكرال حتلاقوه حتى بيغني بينسى ساعاته يغني يقولك بحبك ياني وهما بيقولوا ياني كده لكن فريد لطش يعني من حقه يغني صباح في حاله من احلى حالاتها الغنائيه وبرضه حاله خف دم عام كده بصوا اتفرجوا عليها ونبويها بتقول وقال دول دول اللي هم تمارين سن البرجل دي اللي, اللي بختار حرفه في الوسط حط فيه كأنه يبرص الدايرة ولف حواليه رايح جاي ألمسه واطلع فوق وألمسه وانزل تحت من أصعب ما يمكن غناء هي بتقولها بسهولة شديدة جدا المهم مع غنوة من أخف دم أغانينة العربية أحبك ياني عبد العزيز السلام فريد الأطرش صباح أحبك ياني ولو تراني أحبك ثاني وأقول أرياني ياني معك وكل حناني وخافتين ثاني Thank you. Yes. اصدقائي المستمعين حبيتك وبحبك وهحبك على طول الشعر العنائي محمود فهمي ابراهيم الملاحم الكبير عزه الجهلي الراحل ابو نور محمد عبد الطلب ايه الجمال ده محقولها وصوا بقى الكلام والنبي مذهب اهو حبيتك وبحبك وهحبك على طول مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول طن طن طن واحد من ثلاثة يعني فالص لكن فالص ايه بقى ولا هو البلو نوب ولا ااا آآ بتاع كارمن ولا اي حاجه فالص عربي صريح جدا يعني عربي فصيح مليان ضاد يعني اذا جاز التعبير يعني انا على فكره بيعجبني قوي شعر محمود يعني بصوا بص قايل لك ايه مثلا مش بس بقى يعني جايب الماضي والمضارع والمستقبل وبيلعب عليها يقول لك حبيتك وبحبك وهحبك طول عمري اصفالي من قلبك سلمت اليك امري كده يقول لك ولا حياس من بعدك ولا حشبع من من قربك مش ممكن يعني تقطيعاته وتقسيماته وتفكيره في كتابته حقيقي لذيذ قوي جميل الملحن الموسيقار عزت الجهري الرجل ده شهل السينما المصرية لفترة طويلة جدا على كتافه فعلا الحان وموسيقى كده يعني ملحن عربي أصيل جدا برضو واعي برضو فاهم يعني احنا بنلعب مع الرز بيدخلنا في البياتي بيدخلنا في النهوان بيدخلنا في السيكا بيدخلنا برضو في عنقود مقامي بسيط وجميل مش بس كمان العنقود المقامي لكن عامل حركة لذيذة قوي في الغنوة دي تلاقيه بلحن جملة واحدة بلحنين يعني يقول في كل الكوبلات على فكرة يقول لك أنا ليلي ترى بحلم بك ترى ونهار بيك مشغول نفس الكلمة نفس الجملة أنا ليلي بحلم بك يقول لك في الكوبلات تاني في الكوبلات تاني يقول لك أنا بين قلبي وألباك يا حبيب قلبي رسول والباك أنا بين قلبي وقلباك يعني فاهم واعي عارف الحكاية ايه بالضبط ويعملها ازاي اما عن ابو نور يا جماعة فانا بحبه فعلا من الاصفات لانا بحبها غنى ايه وجمال ايه وافلات ايه اللي بيقولها الحصان العربي الاصيل هذا الجواد العربي الجميل حقيقي لكله ذكورة كده وكله كبرياء وانفة وعرض صوت وقوت صوت وعرب جميلة وحاجة حاجة كان شيء شيء جميل قوي حقيقة ما يتكررش برضو بسهولة نفس حركات تعريض الصوت الايكو بتاعته دي هتلاقوها برضو موجودة القفلات الحادة بتاعته يعني بصوا مثلا الحلم اللي في بالي انا عيشت في دنيا وعيش بو طوالي ولا افكر فيه سوا شوفوا بيقفلها ازاي وكذا كل الغنوة القفلات مني بصوا مثلا التلكيع اللي بيقول دي حبيتك شوف بيتك شوف الشدة اللي بيحطها دي التلكيع اللي في قولته ده يعني احنا نقول ايه بيصدر الموسيقين يقولك بيصدر في الغناء او بيتنك في الغناء شوف بيتنك يتلكع يعني ويدي التقطيع يحسسك ان هي كده وبحبك حبك كده وهحبك على طول حاطط شدات وتلكعات خاصة بيه جدا في اداؤه بتخليه متفرد متفرد جدا كان الله يرحمه محمد المطلق اصدقاء المستمعين حبيتك وبحبك وهحبك على طول محمود فهمي ابراهيم عزه الجهلي محمد عبد المطلب حبيتك <تصفيق> وبحبك وهحبك على طول حبيتك وبحبك وهحبك على طول مش خايف وانتي زي انت ما بتقولي مش خايف وانتي زي انت ما بتقولي وبحبك وهحبك على طول وأحبت العمر إصبالي من ألبك سلمت لك أمري حبيتك وأحبت وأحبت العمر إصبالي من قلبك سلمت لك أمري وحياتك وعيونك ما في طيلة في ا filters كن انت او اقولك co what على بالي وحياتك وعيونك ما في طيلة بعيانك كن انت او اقولك co what على بالي وحيا وعيونك ما فيك إلى في خيالي هني أنت أوقعنك لما يخضر على بالي ونبيك أحلم بك وانهالي بك مشمول ونبيك أحلم بك وانهالي بك مشمول وانا ليلي احلم بدو ونهاري فيك مشغول على طول حبيبك وبحبك وهحبك على طول مش خاين وانتي تتزين كما بيقول انا مش خاين وانتي تتزين كما بيقول حبيبك وبحبك وهحبك على طول وأحب إلي يا حبة حبة داكو بحبة وأحب إلي يا حبة ولا حب من قادة ولا حب من فرقة حبة داكو بحبة وأحب إلي يا حبيتك وبحبك واحب اللي احبك ولا حياك من بعدك ولا حنزع من I see في days وهنايا في in raptures. I see in days and nights in raptures. From the sky, ان جايا في رضا انا راضي من اكون يا وهنايا غير من املك يا منايا اني والصرحات والطول حبينا وبحبك وأحبك على طول حبينا وبحبك وأحبك على طول مش خايف وانجي جد زي إلا ما أنا مش Say we زي that saying the moon. Happy death Happy و القدامي وحبتي أشتكي وفروحي و القدامي ودوام يوم الخراب في زمانات و زمان. حبيتي المألوف. والروح ووجداني حبيتك في قلبي وروح ووجداني ودواعي من في زمانك وزماني والحلم اللي بالي I'll عشت في this world, and I'll live with questions and thoughts أنا عشت في دنيا وحرس به طوالي وعلى أباك كرفي أنا بن ألب وألب يا حبيب ألب رسول أنا بن ألب وألب يا حبيب ألب رسول أنا بن ألب وألب يا حبيب ألب رسول من قلبي هو ألبس يا حبيب قلبي غسوب بحبك واحبك على طول بحبك وبحبك واحبك على طول مش خاين زي انت ما بتقول انا مش خاين زي انت ما بتقول بحبك وبحبك وهحبك على طول انا مش خاين وانت في دنيتك جاي انت ما في قول انا مش خاين وانت في دنيتك جاي انت ما في قول على طول وفات الوقت ومبقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهارده الاسبوع الجاي وقبل وخمسين دقيقه من دلوقتي بإذن الله كل شكري لقصة برنامج جواص وحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق> الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم صحره اسبوعيه اعدها وقدمها لكم عمار الشريعي